هذا أيضا يقول إن هناك من لما صدرت فتوى هيئة كبار وعلماء بتحريب المظاهرات لمفاسدها وجد من يقول إن المظاهرات قسمين إذا كانت سلمية لا تخريب فيها ولا سلب ولا نهب ولا اختلاط وإنما مطالبة بحقوق الناس فهي جائزة وإذا كان فيها تخريب وإفساد لسلب فإن ذلك حرام فما ردكم عليهم سأله هل المظاهرات لها, أصل هل لها أصل في عند المسلمين؟ خديماً أو خديثاً ما عرفت المحاورات إلا من عند الغرب من عند الغرب ما هي في الإسلام مبينة الإسلام يخص على الانضباط يخص على السكينة يخص على عدم الفوضى والحقوق ما تنال بالفوضى أو الشوشرات إنما تنال الحقوق بطرق مشروعة وبطلب غير قريط المظاهر ما أحد منع لا يرفع شكاية ما أحد منع أن يطلب خطا له ما أحد منع من ذلك أما المظاهرات فليست من دين الإسلام وأنا أقولها وأكررها ليست من دين الإسلام ولا من اخلاق المسلمين إنما جاءتنا من المجتمعات الغربية يا جبت تشتت الجماعه وتفرق الناس وتحدث العداوات نعم هذا هو المطروح منها نعم نحب